إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بعين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهمونك الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم وإذا قلبتم نكواه الجهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ, ويتخذ ما الصوت الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون من المهاجرين E إلا عذاب عظيم، صلى عليهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك, ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبه أن الله هو يقبل فَذَنَّ عِبَادَهُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّوَاءُ الشَّافِي وَطُيِّعَ الْمَلَؤُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ الذين اتخذوا مسجدا طرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله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 لَمَنُسِسَ بُلِيَانُهُ عَلَى شَفَادٍ فِنْهَائِ فَنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُلِيَانُهُ الَّذِي بَلَوْرِبَتَ فِي قُلُوبِهِمْ إلَّا إلَّا أن تُقَطَّعَ بسم رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن لو فا بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي وذلك هو الفوز العظيم ابتائغون العابدون الحامدون السائحون الس والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا أي يستغفرو للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين له أنه أصحاب الجحير وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عمو علة وعدها إياه فلما تبين له وَاهُ الْحَمِيدِ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِلُّ قَوْمًا حتى إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ حَتَّىٰ يُقِينَا لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم إن الله له ملك السماوات ولا يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تعب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وظنوا وظنوا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 اي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغب ولا يرغب عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمؤ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصه في سبيل الله ولا يط أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يبطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا more